ومن افترى على الله كذبا أو قال மன் லமுமிஷராஹி ولم ஐ கால شيء ومن قال அம்கவுகூலயூஹ مثل ما لَو الله ولترى اذ الظالمون في رمات الموت والملا ئك كتبسطون ايديهم اخرجوا انفسكم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 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا قَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا قَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَهُ لَكُمْ